ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ ي... يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكثر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها فالله سميع عليم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 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ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 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سَنَابِلَ في كل سنبلة مئة حبة فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وَاللَّهُ وَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا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 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَسَلُ ال الذيذينَ يُفِقُونَ أَموَالَهُ بتِغَ أَمَ بُضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبتًَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَسَلِجَّةٍ بِرَبَْوَةٍ الصَّابَهَا غَابِلُ فَآتَتْ أُكُهَا ضعفَين. إِلَّا لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَطَّنَ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ تَمِن نَخِيلٍ وَأَعنابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ الذُّرِّيَّةُ ضِعْفًا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 طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا انتم الضيف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 وَمَا أَن فَقُتُم مِ فَقَةٍ أَْ نَ زَرُتُم مِن نَزْرٍ فَإِن اللهَّه يَعلَمُ وَماَا لِظَّالِمِنَ مِن أَن صَار إِن تُبَدُ الصَّدَقاتِ فَنِعَّهِ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 وما تنفقوا من خير فلئن انفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا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 فَالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حَرَّ رِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بطي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْدُوا تُخْفُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ لا لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ الذَّعْسُ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَقْوَى يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذين إلى أجل نسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسْلُقٌ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزكر إلا أولو الألباب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 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ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 تُم تَجرِي مِن تَ تحتهَا أَهَا رخَاندينَ فيِيهَا وَأَزْوجُُطَهَرَة وَرغوانُ مِنَ الله واللهَّهُ بَصيرٌ بِالعبَ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 وَمَ يَكثُر بِآياتاتِ اللَّهِ فَإِن اللهَّه سَدعُ الْ الحِسََ فَإِن حَُّكَ فَقُل أَسْلَ تُ وَجُهِيَ للِلهَّهِ وَمَ التَّبًَا لقُلَِّذينَ أُوتُ الكِتَابَ وَالأُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّاسَ يَجْنُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أليم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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَكِّرْ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 والله رؤوث بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رسول رحيم قل أطيعوا الله والرسول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 وَإِني سَمَّتُهَا مَرِّيَمَ وَإِّ أُعذُهَا بِكَ وَذَُّتَهاَا مِن الشَّيطانِ الرجِي فَتَقَضَْ هَا رَضُّهَا بِقَضُولٍ حَسَنِ أَبَتَهاَا نَباتةً حَسَنًَا وَكَفََّ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ تَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ سَلاَسَةً أَجًا مِنْ إِلَّا رَمْزًا وَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَاءِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا نَرْيَمُ قُنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ وَمَا كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن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 قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 كُلُونُوا وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم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 هذا صِطُ مُستَقيد فَلََّا أَحَسَّعسَ مِنهُُكُثْرَ قَالَ مَنْ أَن صَال إلَ اللهَّ قَالَ الحَوَار يونَ نَحنُ أَن صَُ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَتَرُوا وَمَتَرَ الله لله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى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 أَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَثِّيهِمْ أُجُورَهُمْ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 وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم سلم تحاج غَيْرَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَمْ يَكُنِ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا لَمَّا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ نَاسٌ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ غَالِبُ الْمُؤْمِنِينَ لَكِنْ قَافَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُضِلُّونَّكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْثَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمٌ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 وَيَقُولُونَ عَنَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْمِنَ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 وَلَا يَأمُكُ أَ تَاتَّخِذ المَلائِكَ تَوَّ بِّينَ أَبَب أييَأ نُكُم بِالكُفلِ بعْدَ إِذ أَةُ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 ان فغير دين الله يبغون وله اسلمنا في السماوات والارض طوعا مكرها و اليه يرجعون قل آمنا بالله و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 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَغِثْتَادًا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Qadaq Allahu l